جزاهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ابدا رضي الله عنهم ورضوا عن ذلك لمن خشى ربه بسم الله الرحمن الرحيم اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يوم ابين تحدث اخبارها بان ربك اوحالها يوم ابين اسُ اشْتَاتَا لِلرُّوحِ مَا لَهُ ثَمَنَ يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ والعاديات ضبحا فالموريات قضحا فالمغيرات صبحا فاشرنا به نقعا فوسطنا به جمعا فاشرنا به نقعا فوسطنا به جمعا ان الانسان لربه لكنود وان انه على ذلك لشهيد وانه لحب الخير لشديد افلا يعلم اذا بحثر ما في القبور وحصل ما في القبور